وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوس فارجع البصر هل ترى من فطور ثم مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيث ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعترنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ورئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير قل لما فيها فوج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 أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحرا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير